الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا هذا وعد بالجنة تشمل حتى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار في القمار يوجد أناس ينفقون أموالهم في الليل والنهار في القمار وفي مثلا المفاسد وأمثال ذلك هذا عموم غير مقصود نعلم بأن اللفظ عام ولكن المعنى خاصاً. فهنا علمنا أن المقصود خاص يوجد أناس خاصون من الأمة هم الموعودون ونعلم أن الذين قتلوا الأئمة عليهم السلام أو شاركوا في قتلهم أو أعانوا على الأئمة ولو بنصف كلمة ولو بحرف واحد هؤلاء غير مشمولين وإن كانوا بحسب الظاهر يعدون إذا صنفت إذا أخرجت هوية مثلا في ذلك الزمان يصنف هذا من المسلمين حتى مثلا أشقى الخلق عبد الرحمن بن ملجم لو أنه كانت تصدر هويات في ذلك الزمان لصنف الهوية مسلم لكنه في أسفل سافلين فإذن نحن نعلم أن هذا العموم غير مقصود